الشمس العشية It's تاريخ في الحديث تاريخ في والله ما صلي على المفتقى نابنا محمد عليه السلام رضيت بما قصم الله لي وأوضت أمري إلى خالقي رضيت بما قصم الله لي وأوضت أمري إلى خالقي We are the servants of Allah. We are His slaves.